دمعت حزنك وضمت صدرك مخزوره لك يوم المحشر عند حسين عند حسين عند حسين دمعت حزنك وضمت صدرك دمعت حزنك وضمت صدرك مخزوره لك يا اهل المحشر عند حسين يا اهل المحشر عند حسين منتذري بدمعات عيونك يا محيب من تبكي ايها وتوصل يبقى قلب تمشي لك وتمشيه اطفلي يبي العايله ومن العطش دير ويهك دمعك كثر رويت في جور ضد الظلم بيحكي وتلتقي هنا قايم وي تلتقي هنا قايم لي حايزين تواسيك وتواسيها وتقول لي ياكي العالمه دي بع سبط نيبي و وتسمع منها هل هوانها تسمع منها هل هوانها والدمع ترقرق بالعين مدخورة لك عند حسين والدمع ترقرق بالعين مدخورة لك عند حسين مدخورة لك عند حسين طلعت حزنك صدرك طلعت حزنك ولحمت صدرك مخبوت لك يوم المحشر عند حسين يوم المحشر عند حسين، وصدرك يري الضيع ليل ويجع، والخيل رضيت صيد رأس، تحس بهلم حافيره يجع، هل ضيع ليك لي ويك ومن تيديك ايديك عي الصدر او تختينك بكي العبر او ساعة ايديك راسقها تذكري الراسي الطبر او تهيم روحك في الفيل او تهيم روحك هايك بأي الفاعل أويا العائل وياي إسرائيل وتعيش عا لا يمحي ويطوف حب ضيك حاضر الأطمة صدرك تهيئ جمرك الأطمة صدرك تهيئ جمرك قصدك تنصر به هالدين مكفورت لك عند حسين قصدك تنصر به هالدين مكفورت لك عند حسين غمعت حزنك ولقمت صدرك غمعت حزنك ولقمت صدرك مكفورت لك يوم المحشى وعند حسين يوم المحشر عند حسين اييه اي له يوم بينا المعيره معنا الحوسي لي يحب غائل انق لا وبالعيش تقدسون حياه التربه ان رد علي له ماي بهاي القامر ونقل له عين ضايك حجبه عندنا الحوسي يا النبي والنبي حسين يبقى قلبه والنبي حدثه وذكر أحب الله كل ما يحب وعز اللي يبيح سيرني ألت يزاي ويمشي علينا جاي ودار بعيد ويمشي علينا جاي ودار بعيد إش ما حاچونه إش ما لامونه إش ما حاچونه إش ما لامونه بنهجكني ظلمت مسكين مخورت لك عند حسين بلهجكني ظلمت مسكين مخورت لك عند حسين طلعت حزنك ولحمت صدرك طلعت حزنك ولحمت صدرك مخورت لك يوم المحشر عند حسين يوم المحشر عند حسين يلا طبخه لي دامع الدمع يا شيعي ودق يفص يدراك وما يهمك لا عمي وحياتك وصدقني يا ما يظهر وي باچرحون سينك بي القبر ضع شرح وسي لك بي القبر ساعتي يشير بيحي ضريك خفف سوء ميلي يسألك منكر ناكي رين وضريك هو وقعبه حيدار عيني هو وابو حيدار علي من عالصيرة طيعة بريك تعرف ما يعقل يدي معيتك وهنا وهناك بي هاي خي بريك وهناك بي هاي خي بريك بنعك فكريك ولقمك ثورة دمعت فكرة ولقمك ثورة تنور طريق المعشين مدخورت لك عند حسين نور طريق المعشين مدخورت لك عند حسين دمعت حزنك ولقمت صدرك دمعت حزنك صدرك محطورة لك يوم المحشر عند حسين يوم المحشر عند حسين الهندسة الصبتية مصطفى الطيب كلمات شهر الحسين حسن البكري أداء الرادود الحسيني ياسين الوائل و نسألكم الدعاء